Kèyf yèkûnû lî müşrikî nèghdû ûn ûn d Allahî ûn illa lèlèn nèghdû ûn المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا زنة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مِنْ غَادِي عَهْدِهِمْ وَطَعْنٍ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ لا تقاتلوا قوماً كسوء أيمنهم وهم بيخراج الرسول وهم بدؤكم أولا نره أتخشونهم تالله أحق أن تخشوه إذ